لأ لآء لا لا القرآن الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط سلم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذاب مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد اعتمنوا فقد احتمل Thank so مدعون اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقل